إِكَ يَنَالُهُم نَّصبُهُم مِنَ الكِتابابِ حتىَ إذَا جَ أَتْهُُم مُسُل نَايَتَ وَفَّونَهُم قالَاوا أَنَ مَاكُمْ تُمْ تَدْرُونَ مِنْ دُون الَِِّ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 قَالُوا ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي نَارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَتْ فِيهَا جَمِيعًا تَا إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ أَضَلُّوْنَا فآتهم عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ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 لنْغُم مِنْ جَهَنَّ مَ مِذَادُ وَمِن فَوْْقِِم رَوَش وَكَذَلِكَ نَجَز الظَّالِمِ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 تحته من الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوذوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 وبينهما حِجَابٌ وعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَمَا دَاوُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ